من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا وَلَمْ يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم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 ثُم اَبْلِغْهُم مَّأْمَنَنِ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِيدَ اللَّهِ وَعِيدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم عِيدَ الْمَسْجِدِ فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة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 اجعلتم صقايته الحج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظموا درجه اعظم درجه عند الله اولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم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 ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قُلْ إِنْ كَانَ آبَاءُكُمْ وَأَبْنَاءُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ وَأَمْوَالٌ اقتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ, أحب إليكم مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَر س حتى يأتي الله بأمر والله لا يحد القم الفاسقين لقد بنصركم الله في مواطنا كغة يحون إ عجبكم كثتكم إ عجبكم كثَتكم فَلم تغن عنكمشي وضاقت عليهكم الأرض بِن ررحوبَ ثم والُ ذبين ثم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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَضُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءٌ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذَلِكَ قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون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 وَيَأْنَدُ اللَّهُ إِلَّا مَن يُتَمّ نُورُهُ وَلَهُ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ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 واعلموا أن الله مع المتقين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 الله معنا فانزل الله سكينه عليه وايده بجنود لم ترونها وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم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 ولو اراد الخروج لاعد له عده ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زعدوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سمعاعون لهم والله عليم بالظالمين لقد بتغوا الفتنه من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وظهر امر الله وهم كارهون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 فَتَرَبصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ قُلْ أَنفِقُوا طَاعًا أَوْ كُرْهاً لَّا يَتَقَبَّلُ مِنكُم إِن كُنتُم قَوْمًا فَاسِقِينَ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 لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَةً أَوْ مُدْخَلًا لَّوِ الْإِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعطَو مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا الله وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ بِفَضْلِهِ وَرَسُولِهِ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ إِنَّ الصَّدَقَاتِ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين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 الله وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ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 والْمُؤمنونَ وَْمُؤمنِنَا تُبععْضُهُم أَوليا أُبَع يَمررُونَ بالِالْمَعُْوف وَيَنهَوون عن المُنكَرِ وَقمون الصَّلاةَ وَيُؤْتونَ الزَّكةَ وَيُطيعونَ اللهَّ وَرسُله أولائِكَ سَ يَرْرحَمُهُم الله أُولائكَ س يَرحَمُهُم الله إِ اللهَّه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 لا راد من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتنا من فضله لنصدقن ولنكون من الصالحين فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدَهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عََّ مُغيوب الذيينَ يَلْمِزونَ المُتَّعينَ مِنَ المُؤمننينَ في الصَّدقاتِ والَّذينَ لا يجدونَ إِلنا جُهدهَهُ فَيَسْخَرونَ مِنْهُم سَخِرَ اللهَّهُ مِنهُم وَلَهُم ععَذاابُ لين.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 فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَمَامًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِن كُنتُمْ رَاضِينَ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَقُعُدُوا مَعَ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 أولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله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 والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله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 رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار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 والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قابل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أبدا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 أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه خير أم بنيانه على شفا جرف نهر فانهار به فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الضالين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 فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم ولينذروا قومهم الى رجعوا اليهم لعلهم يحيون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 وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يفقهون